ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر مرة بعد مرة يرجع اليك بصرك ذليلا دون ان يرى عيبا او خللا في السماء وهو كليل منقطع عن النظر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 ونصدق بما جاء به ونكون من اصحاب الجنه فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير فاقروا على انفسهم بالكفر والتكذيب فاستحقوا النار فبعدا لاصحاب النار ولما ذكر الله صفات اهل الكفر وجزاءهم عقبها بذكر صفات اهل الايمان وجزائهم فقال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 ولقد كذبت الأمم التي سبقت هؤلاء المشركين فنزل عليهم عذاب الله لما اصروا على كفرهم وتكذيبهم فكيف كان إنكار عليهم لقد كان إنكارا شديدا اولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن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 والامتناع عن الحق افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم افمن يمشي واقعا على وجهه منكبا عليه وهو المشرك اهدى ام المؤمن الذي يمشي مستقيما على طريق مستقيم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 وإليه وحده يوم القيامة تجمعون للحساب والجزاء لا إلى أصنامكم فخافوه واعبدوه وحده ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقول المكذبون بالبعث استبعادا للبعث متى هذا الوعد الذي تعيدنا يا محمد أنت وأصحابك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 فَلَمَّا رَأَوْهُزُ الفَتَسِيَتْ وَجْوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ فَلَمَّا حَلَّ بِهِمُ الْوَعْدُ وَعَاينُ الْعَذَابِ قَرِيبًا مِنْهُمْ وَذَلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تَغَيَّرَتْ وَجْوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ فَسُوَدَّتْ وَيُقَالُ لَهُمْ